Book 2 Uusi neljä. Arvaa tuon. Arvaa tuon. Yksi. En ymmärrä tätä sanaa. La afam ulkalima. La afhem el kelima. En ymmärr tätä lausetta. La afamul jumla. Lafham el jumla. En ymmärr tämän merkitystä. La afamul ma. Le afham el maana. Opettaja. Äl El muallim. Ymmärrteko opettaja? Hell anta el muallim. Kyllä. Ymmärrän häntä hyvin. Naam, elfamu hużejedan. Naam elfamu Opettaja. المعلمة. أم مرتكوبتة هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ كلا، أم مران هانتا نعم، أفهمها جيدا نعم، أفهمها جيدا إهمت الناس. الناس. أم مرتكئ هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ أي. إن أمرا هيتانين حيّن. لا. لا أفهمهم بشكل جيد. لا. لا أفهمهم بشكل جيد. تُتَّعِب. الصديقة، الصاحبة. الصديقة. Onko teillä يتوستا هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ كل من اللون. نعم، لدي صديقة. نعم، لدي صديقة. tytär الابنة. الابنة. أين <تصفيق> قطعة التارتة؟ هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ أي من <تصفيق> العوالم؟ لا، ليس لدي ابنة. لا، ليس لدي ابنة.